مَن نَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَمَّ لَهُمْ مَن كَفْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا ولن يمكنا لهم دينهم الذي انتظروا ولا يمكنا لهم دينهم الذي انتظرهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ولا لهم دينهم الذي انتظروا ولا يبدلن